وعلى صحبتي الالتزام يا أبنائي الالتزام الذي يستحقنا كذب الله عليهم جلاء العذاب في الدنيا وهنا وله في الاخره عذاب الله في قوله تعالى ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء العذابهم اختلف العلماء في معنى الجلاء ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء يعني قدر الله ذلك على ذلك كونا وانهم اجلهم صلى الله عليه وسلم الجلاء بعضهم قال القتل وبعضهم قال قال التشريد والابعاد وصح الجلاء اجلاء الناس من مكان إلى مكان من بلد إلى بلد فالجلاء هنا معناها ترحيل هؤلاء من المدينة ولذلك ذهبوا إلى بني من من ذهب إلى بني قريضة من من ذهب إلى الشام فأجلاءهم الله من مكانهم مكانه لما لما فعلوه من الخيانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورادوا قتله وأوحى الله إليه بذلك عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم ياقومنا خالنا ما ماقدر. ولا ولا كتب الله عليهم النفي من ديارهم وأموالهم وصارت أمالهم قد يروهم غريمة عند رسول الله, صل... رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ولا ذلك لما عذبهم الله جل فعل عذابا عريما وعذابا عظيما سبحانه جل جل في علاه لكن كان لهم هذا الإجلاء كان لهم هذا الإجلاء حزي وذل لما لما شاق الله ورسوله لما عرضوا الله ورسوله إن شاء الله الله اكبر امين امين امين امين ربنا أمين الله يرضى عليك يا أنيس الله يرضى عليك يا أنيس الله يرضى رب يحفظك من كل سوء رب يجعلها في ميزان حسناته اللهم اكراسا فكانت وقعت بني النضير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلهم جميعا أي سويكون بعدهم رضي الله ما عليك النبي صلى الله عليه وسلم واغزاهم نعم ومكن لاهل الاسلام عليهم ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله قال الله تعالى قال قت هذا الجلاء الخروج من البلد إلى إلى البلد وقلنا أن بعضهم اختلف وقالوا أن الجلاء هو القتل والأصح الباب هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بني خريضة مع بني النظير وهذه الصورة بأسرها لبني النظير الحمد لله سأكم الله خيراً. ليت الدكتور ليت الدكتور متحت يسمعها تفيد جدا في هذا الباب قد تكلمنا عن الأشاعرة وضلال الأشاعرة وبيان ضلال الأشاعرة وقولهم أنهم لا يأخذوا أحس الأحد والله هذه فرصة الحلقة الدكتور متحت في خمس أسابيع ماضية أنا بتكلم فيها على الفرق بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة والأشعرة لتعلم ضلال القوم وضعف القوم أيضا علميا ولذلك لابد أن يا أهل السنة تعرف كيف قوتهم وأين قوتهم وضعف الآخرين وفضيان الآخرين علميا لا لهم في العلم ولا لهم في الإتقان الأسلوب الرائع لا, لا يسقل صاحبه علميا يا دكتور متحد والفاضي علميا لا يملأ إلا إذا جس على ركبتيه بين هذا العلماء لذلك قال الله تعالى لهم في الاخره عذاب النار فلهم الخزي والعار والشنار في الدنيا بأن الله أجلهم ومكن للصحابة من أموالهم بل مكن النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يملكون ولذلك أمرهم يخرجون ولا يحملون شيئا إلا ما حمل البعير فقط واموالهم وديارهم كلها صارت فيئا للنبي صلى الله عليه وسلم صرفا فيما فيما راه الله جل جل في علهم وكان هذا الإجلاء فيه ما فيه من الخزي والعار لهم وفيه ما فيه من التمكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال الله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ذلك وهذا التعليل تعليل لما اجلاهم الله جل وعلا تعليل لما اصابهم الله بالعار والشرار لما بالخزي والذله والحقاره ذلك بانهم والباء هنا باء سببيه يعني بسبب انهم قال ذلك بانهم يعني بسبب انهم شاقوا الله ورسوله وهنا المحاده لله والرسول والكفر بالله وبالرسول وجهود آيات الله جل في علاب وعدم قبول ما من الله عليهم به من النعمة وتزهدوا في نعائم ربي عليهم الحرج وطهران فلذلك الله دل في أصابهم بالعار والخزي والشنار ذلك بأنهم لأنهم البهون بأسببية ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله إنما فعل بهم ذلك وصلت عليهم عباده سبحانه جل فعلا لأنهم كفروا بالله وبرسوله ولذلك قال الله تعالى من يشاق الله فإن الله شديد العقاب في الدنيا وفي الآخرة وهو القائر فوق عبادي ويرسل عليكم حفظه وهو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال الله تعالى ما قطعتم اللينة أو تركتموها قائمة على اصولها بإذن الله ولهو الفاسقين مسبب النزول ان بعضهم قطع وحرق وبعضهم لم يقطع وتورع ف يعني لا بعضهم بعضا وقال مننا من قطع ومننا من ترك فانزل الله فناء لا وذر لا وذر ولا اسم على من قطع ولا وذر ولا اسم على من ترك فان من ترك ترك باذن الله ومن ومن ومن قطع قطعا باذن الله من ترك ترك بإذن الله ومن قطع قطع بإذن الله <تصفيق> الله أمين أمين ولذلك قال الله تعالى ما قطعتم من لينة اللينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبيد الله ولي الخاسبين واللينة نوع من الطمر ونوع جيد جيد لكنه ليس هو البرني ولا العجوة لكن نوع من الطمر ما قطعتم من, لي من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها قال بعضهم اللينة هو جميع النخل عجيب أن النظير هنا أصحاب المآرب الأخرى أن بني النظير, النظير جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك يعني تنهى عن الفساد في الأرض فما بالك تقطع الاشجار فانزل الله جل ما قطعتم من أو على أصولها فباذن الله ولذلك الله تعالى وليغزئ الفاسقين انتم فاسقون فكيف تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم لكن تعلمون هذه حجه هؤلاء وهذه الشبهه التي عندهم يريدون ان يشوشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله اجاب عنهم ما قطعتم من ليله او تركتموها قائمه على اصولها فبين ورد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخلة بالنضير النظير وحرك قطع نخلة بن النظير وحرك وإذي قال فيها الشعراء كلاما كثيرا يعني ليس له أهمية مثل, مثل الآيات طبعا ولا أهمية أهمية مع بيان كيف عز المسلمين كيف فعل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك إلا بوح لما اجل لما أجلى بني النضير تركوا أموالهم وتركوا عدتهم وعداتهم وما يخبؤونهم من عدات وايضا أعتاد وايضا من مال فكان فيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت بالنذير فتحت دون نباس سوء رضي الله عنك نفع الله بك الأمة الإسلامية شفاك الله عافاك البسك الله ثوب الصحة و وعجل لك بالخير بس الله أن يعجلك بالشفاء شفاك الله عفاك نفع الله بك الضوء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولا رسوله ولا تسام المسكين هذا فيء جعله الله للنبي خالصا لأن المسلمين ما أجاف عليه من خيل ولا ركاب ولا قاتلوا ولا تعرضوا لخطرين حتى يقول لهم نصيب فيه فجعله الله خالصا فجئا خالصا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تولى الله على قسمته أيضا لانه قال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله فلله وذي الرسول والذي القربة والاعتامة والمساكين وابن السبيل كي لا كون دولة بين الأغناء منكم وما اتاكم رسول فخذوه ملكم عن فأنتهم وهذه مسألة عظيمة جدا وهو ما أفض الله على رسوله من أهل القرى فلله وذي ولذ والذي القربة فلله وذي الرسول والذي القربة فان الله ورسوله جعل الفيئه غنيمه جعل الفرمان صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وضعه في في الله جل وعلا اليتامى والمساكين وابن السبيل وينكر ايضا الزواج الثاني في هذا الباب الانكار فيه هنا على انكار السن أن النبي صلى الله عليه وسلم الفي كان له وما كان للمسلمين انهم ما أجافوا وما قاتلوا على ذلك فقد نقول بأنه في الزواج الثاني والثالث والرابع في هذا الباب قد يكون من الفي فبعضهم أنكر ذلك وبعضهم قال نعم إذا كان من الفي فهو في مصالح المسلمين فإن كان, فإن كان نبيلا فالامه تحمل على ذلك وكان لا يكتفي في زوج الثانية والثالثة والرابعة في هذا الباب على أساس أن مال الفيء يوضع في موضعه وهو في سبيل الله وعزال قال ما أفعل الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول والذي القرب واليتام والمسكين هؤلاء أصناف الأصناف هذه هي التي تولى الله قسمتها طالف قال الطالف لله وللرسول ولذو القربة ولا يتامى فجعل مال الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل مصالفة ذو القربة أو ذوي القربة ولا يتامى والمسكين والمسمين أفا الله على رسوله من هالقرى، فللله ولرسوله ولزوربه ولعظامه والمساكين ابن السبيل. إلى آخرها هذه المصارف التي جعلها الله على فعلاء للفيء، ولذلك روى الإمام أحمد في مستديه نور الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بن النضير مما أفا الله على رسوله. مما لم يوجف المسلمون عليه بخير النوع الركاب فكانت لرسول الله خاصة خالصة فكان ينفق على أهله منها نفقت سنة حجز الطعام والشراب سنة هذه سنة فيحبس منه قوتة سنة هذه المصارف المذكورة المصارف المذكورة أيضا في خمس غنيمة لكن المسألة أن مال الفي صرفا يكون لله جال فعلها ولذلك أن الله سبحانه وتعالى جعلها جعل في مصالح المسلمين جعلها في مصارح المسلمين وقد قال تعالى ما أتكم الأسول فغضوما لكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الأمة بأسرها واجب عليها أن تسمع وتطيع لمجاء على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ولا تخالفه إلا, إلا ما أن يكون فوق الطاقة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمرتكم أمري فأتوا منهما استطعتم وإذا لا يتوبهم فأنتهم ورادنا سيئاً بأمر وابن عباس أنهما شهدت كان من الله للفعلة له والفاق له فجعل النبي له نفقة أزواج المؤمن أمهات المؤمنين عاما وبعد ذلك صرفه في المهاجرين وأيضا في بعض الأنصار كآبد وجانة وغيره بما كان محتاجا فقيرا وأظهر فقرا بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا توله بهذا, بهذا المال قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم فهنا بين الله تعالى من المستحق لما الفيء لأن الخمسة الذي يتكلم عنه أو الخمسة الذين يتكلم عنه اللّه تعالى في أول مطلع الصورة هذا الغنيمة أما من الفيء قال الله تعالى للفقراء المهاجرين فبين أنهم أحق الناس بهذا الفيء الذين خرجوا وانظرنا إلى شرف ما هم فيه من وصف من رب العالمين وصفهم الله جل وعلا أنهم هاجروا في سبيل الله جل وعلا تركوا الأوطان والأهلاء والأحباء والأخلاء والمال وكل شيء هؤلاء صدقوا الله ما هدوه وصدقوا الله في تطبيق الدنيا ولذلك منحهم الله جل وعلا وقدمهم على جميع الناس حتى مع الأنصار لذلك ابواق قال منا الأمير ومنكم الـ الـ الـ الوزير الفقراء المواجهين الذين خرجوا من ديارهم وقصة مصعب عنكم ليست ببعيد وقصة مصعب تعلمون أنه كان النساء يعرفنا مصعب من, من عطره وصيب أبو يحيى عندما تتبعه أهل مكة وكان راميا قال تصل إلي إلى بعد رمي كل هذا النبي أعقد معكم صفقة قالوا نعم هات قال رجل الله عنه أرضاه تعلمون أنني من اغناكم وانا اعلم بمالي أين هو تاخذونه وتطردون صراحي الى محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء استحقوا هذه المنزله عند ربهم جل في علاه لانهم حقا صدقوا البيع والذين خرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وشيد لهم بالإخلاص وهذا أصل قبول العمل الإخلاص يغير الله به كل الأحوال الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه فبين الله جاء على إخلاصهم وصدقهم في طلب رضوان من الله جلال فعلانا من ديارهم ان يكون هناك من الله واده أفض الله ويعلمه فتح عليهم الله ويعلمه الله ويعلمه الله لهم الله ويعلمه الله قال الله ويعلمه الله ويعلمه الله الله ويعلمه الله هم, أصبح أولئك هم الصدق. قال انتكونا فضل من الله, خلاصاً قال الله ورسوله إخلاصا وقصدا وتصديقا قال نصرون الله ورسله وهؤلاء كم صادقون كانوا خرجوا خوفا وخرجوا رعبا من كف الكافر ومن طغيان المتكبر مع ذلك لما خرجوا خرجوا لا يهتمون برؤوسهم يهتمون برؤوس برؤوس المسلمين فقتلوا ونفح ونفحوا عنه فزادهم الله خيرا ومسجد عبد بعفه الى رفعه الله رسوله هناك يوم صد نشوف جعل علامه علامه الصدق مع الله نصره الدين جعل علامه صد وهذه ظاهره جدا في من ينصر السنه هذه ظاهره جدا في من ينصر السنه نصره السنه علامه الايمان نصره السنه علامه الاتقان لذلك لما دخلهم محمد بن سلمى قال ابن معين ما نتكلم في محمد بن سلم فتهموا فتهيم على, على على, على على الإسلام الذين أخرجوا من ديارهم ومورهم يبتغون فضل من الله ورضوانا سيماهم وأنسرون الله قال وأنسرون الله ورسوله وهذه علامه صدق المخلف نصبت الله ونصره الرسول صلى الله عليه وسلم قال وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون قال رسول الله رسوله ولاكم الصادقون ولله الحمد جعل نصرة الله ونصرة الرسول علامك الصدق السلام الله ونصرة الكتاب ونصرة السنه نصرة سنه النبي صلى الله عليه وسلم تضمن على صدقي في التقرب الى الله جل في علاه ولان ميزان العبد بدينه وقيل كل مرئ ما كان يحسنه والجاهلون اهل العلم اعداؤه فينصر بالرمي والسحرير فؤونسر الدين بالسيفاي بيقول على ستة هو بيقول ستة وربع الشيخ ستة لك وربع الله بالخمسة والله كده ان الله الدين مو مين مين عشان في ده, ده احنا في الدرس بق دلوقتي. بقى دلوقتي هو في الدرس دلوقتي الشيخ. مش ماشي يجي فهم؟ لا هو عاوز لك بس. لا. عشان عايز اردت خلين ان اكون مسلما كنت اقول ان اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون وانا كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما مش اكون مسلما مش مش مش كنت اكون مسلما كنت اكون مش كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت على طول خلاص سيب هذه آية عظيمة جدا قال الله تعالى للفقراء هذا الفي كانه بين للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ولك للفقراء الذين قال للفقراء والمؤجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله وعلوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فبين لهم أو بين فضلهم من من أمور ثلاثة الامر الاول انهم أنه خرجوا من ديارهم واموالهم تعلمون الملميال الملميال جدا حتى لو كان من ادق الناس او من اعبد الناس ترى الملميال جدا جدا جدا وهذه مواطن, مواطن صراحه مواطن هذه المواطن مواطن مهمة جدا مواطن التفريغ بين الناس في هذا الباب لان الملميال يميل بكل احد ايا كان, كان والجود امر امر, أمر تتقطع فيه الانفاس أمين فلذلك خرجوا من ديارهم وخرجوا من أموالهم خرجوا من ديارهم وخرجوا من أموالهم لله جل في علا ثم البيان الأعظم ونصروا الله ورسوله ونصروا الله نصر كتابه ونصروا رسوله ونصر سنته فنصروا دين الله, دين الله جل فعلا لذلك رفعهم الله في أليه لذلك رفعهم الله في أليه وجعلهم هم المستحقون لهذا المال لا غيره فهؤلاء الذين صدقوا الله ورسوله سادات المسلمين ولذلك لما لما لما لما بكر رضي الله عنه ارضاه في منازعة في الخلافه قال قال ان السلم لا ينازع قريشا في الخلافه إلا اكبه الله في النار الا اكبه الله في النار فلما شهد الله لهم بالإخلاص والصدق ونصرة الله ونصرة الرسول وشهد لهم بذلك جعل مال الفقي لهم تعويضا على ما فاتهم وهذا يحقق أنا من ترك لا شيء يعوضه الله وفوقه المزيد الفاظ مستنبطه ميزان المرء عند ربي في عمله لديني ميزان المرء عند ربي لا في عمله لديني فليرعوي من شاق الله ورسوله فإن عذاب الله قريب فليرعوي من حاد الله ورسوله فإن عذاب الله قريب الرد على الأشعر الذين قالوا لا نقوم بحديث الأحاد هنا قد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فأخذوا منكم عنه فأنتم وما من الأسماء المبهمة التعميم على ذلك ولذلك الله جعله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله